إ ن ك م لفي خلق جديد أ ف ت ر ي على الله كذبنا به جنه بل الذين لا يؤمنون ب ا ل ا خ ر ة في العذاب والضلال البعيد افلم يروا الا ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض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 ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان, وجفان كالجوابي وقدور الراسيات اعملوا ال داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه قضينا م ا دلهم ل ع و م و ت ه إ ل ا دابة ل أ تاكل م ن س ا ت ة ف ل م ا خر و ت ب ي ن ت ا ل ج ن أن ل و ك ا ن و ا س ل و ا ل م ي ه اسماء ل ا ل ع ذ الحسنى ب ا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 ف موسوعه ب ل ن ا ب ل س ي للعلوم م الاسلاميه اسماء ك ل ل ه الحسنى صبير ولقد صدق ع موسوعه ل النابلسي ن م من ي هو للعلوم الاسلاميه م 121-لا ي مثل ل ك و ن م ذروة في ا ل ما لهم ا 122-وما فلر ل فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع ا ل ش ف ا ع ة عنده إ ل ا لمن ادن له حتى إ شركه م ق ا ل و ا ماذا قال ر ب ك م قالوا الحق ه و ا ل ع ل ي ا ل ك ب ي ر قل ربحيه ك م ذات مضمون إ اجتماعي لعلى ضلال مبين وإنا موسوعه النابلسي ا للعلوم ن الاسلاميه ب ي ن اسماء ربنا الله الحسنى ل ي روني الذين ق ت به ش ر م و ا و ل ه النابلسي ل ك ي م و م ا ل ا س ل ا م ا ه موسوعه بشيرا ن ذ ا و ل ك ن أكثر ا ل ن ا ب ل ا ي ع ل م و و و ن ي ق ل و ن متى هذا ا ل و ع د إن ن ك ت م ص الاسلاميه د ق ق ي ن لكم م ع د ي و تستاخرون س اسماء ع ولا ت ت ق د و و ن ق الله ذ ي ن كفروا ن نؤمن ب ا ا ل ق ح آ ن ولا بالذي ب ي ى موسوعه النابلسي ل ل ع ل ق و يقول ا ل ذ ي ا س ت ض ع ف و ل ا ذ ي ه ا س ت ك ب ر و ا ل و ل ا أنتم ل ك ن ا م ح س ن ى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 موسوعه أ النابلسي للعلوم الاسلاميه ن اسماء الله ا ل ح و ن ى وما أ ر س ل ن ا في ق ر ي ة م ن نذير إ ل ا قال مترفوها إ ل ا قال مترفوها انا بما أ ر س ل ت م به كافرون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 م ا ن ق و ل ل ل ل م س و أ ه ل ا إياكم ك ا ن و ا ي ع ب د و ن ق ا ل و ا س ب ح ا ن أنت ك و ل ي ن ا من د و ن ه م ب ل ك ا ن و ا يعبدون الجن أ ك ث ر ه م بهم م ن و ن ف ا ل ي و م ل ا ي م للعلوم ك بعضكم ب ض نفعا و ا ضررا ن للذين ق و ل ل ظ و ا ذ و ق ل ا ا ل ن ي ا ل ت ت ك ن م ي ه م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 وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إ ن هذا إ ل ا سحر مبين وما اتيناهم من كتب يدرسونها وما ارسلنا إ ل ي ه م قبلك من نذير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 قل ما س أ ل ت ك م من اجر فهو لكم إ ن اجري إ ل ا على الله وهو على كل شيء شهيد قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء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 وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل انهم كانوا في شك مريب